قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر قبل الفجر يوم نح وإنما العمل كله يوم النح الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النح من باب العمل في الحلاق يقول مالك رحمه الله لا يجوز لأحد أن ينحر هدية حتى إيش أحلق رأس عملا بقوله سبحانه ولا تحلقه رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومحل مفعل يصلح لاسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي فاسم الزكاء اسم المكان تقول مدلس واسم الزمان تقول موعد فموعد اسم زمان للوعد ومدلس اسم مكان للجلوس فهنا محل صلح للاثنين لاسم الزمان والمكان محلها الى البيت العتيق وهو مكانها محلها اي بعد فجر يوم العيد فلا يجوز لانسان ان يحلق راسه حتى يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا اي حتى ينحر هديه اين ينحر الهدية سيأتي لمالك بيان ذلك ان شاء الله قال ولا يقتدى أحد عن ينقر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر فض ولف ثياب وفق الكثف والثلاق لا يقول كل ذلك ينقر قبل يوم النحر ثم يأتي مالك رحمه الله بجملة أحكام يقول النحر الحلق وضع التف لبس الثياب كل هذه الأعمال التي هي تتمة للحج لا تكون إلا بعد الفجر يوم عيد الأضحى. إذا الذين يتعجلون من المزدلفة أصحاب الاعذار أو الضعف الذين يقدمهم الإمام أو يتقدمون لعذر وتأووا إلى منا قبل الفجر. ورواه الجمار قبل الزحام هل يحلقون او ينتظرون حتى يطلع الفاج؟ مالك هنا يقول العمل كله اي عمل التحلل او العمل بعد النزول من المزدلفة والعمل الباقي بعد النزول من المزدلفة رم جمره العقبة تحية من حلق الشعر او التقصير نحر الهدي لبس الثياب وضع التفت كل ذلك يقول مالك لا يجوز عمل شيء منها إلا بعد أن يطلع فجر يوم العيد هذا على ما نص عليه والله تعالى اعلم